وَإِذْ وَ아هِي مَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَإِذْ وَ아هِي مَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ لَا رَيْبَ فِيكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كنتم